بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فضيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم आओ uh -oh.